أفأرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي أنما له ولدا أطّلع الغيب أم استخذ عند الرحمن عهدا قل سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلحة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن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 اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا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 Takut takut -da.